أسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عذنا واجعلنا جهنم للكافرين حصيرا Inna ha تبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم What? جَعَلَ ٱلَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلَ ٱلنَّهَارَ مَعَاشًا ثَنِي تَتَوَتَّغُ فَاقُ لَنِ رَبِّكُمْ عَلَتَ لَنْ وَعَدَ سِنِينًا وَنِحْسَابَ قُمْرِنَ Hvala što no وَإِذَا أَرْدَنَا أَن نُّحِيقَ قُرَّيَةً أَمَرُّ مَا مَسْكَنَ فِيهَا فَنفَسْنَ فِيهَا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح